الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فتعوفا يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون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 مقابل شيئا كذلك يضل الله الكافرين وان كن بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصبر إن وعد الله حقا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ